إنكم لا تأتون الفاحشة ما بِهَا بها من أحد من العالم، فإنكم لا تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون تنادكم المنكر، فما كان جواب قولي إلا أن قالوا إلا أن قالوا سناب بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب صرني على القول المفسدين